الحاني! الحقني عاصم الحقني في ايه في ايه بس هشام الولد الولد اغم عليه عاصم اغم عليه الست ده من تأثير المهدئات اه ماما ماما, ماما فين آه. آه. آه. اه انا انا ماما يا حبيبي لا انت بتضحكي عليا ماما كان عندها حسنه في خدها اليمين حسنه انت مش ماما لا لا انا انا قصدي اني انا زي مامتك يا حبيبي انا اسمي شاهيناز اسمك ايه شاهيناز ارحمكم الله اه <تصفيق> ممكن تهدي عربيتك وتزقاي بقى على <تصفيق> بس خلوا بالكم من الولد خلوا بالكم حضر عليه حاضر بس يلا بقى يلا يلا يا ايمان ايوه يا دكتور هتركبي معانا عربيه الاسعاف وتفضلي معاه لحد ما يجي بالليل سامعه اوكي اوكي وسمحتي يا أنسك أي فن بخير في واحد عمل حدثة جيه عندكم هنا في المستشفى من شوية والله يا أهو كل شوية بتجيلنا حاله. هو اسمه صلاح وفي نفس سني أصلحنا متربيين سوا صاحبي الأنتيم يعني وفي نفس جسمي كده تقريبا بس من غير كرش لا إحنا عندنا واحد عنده خمسين سنة وبكرش وواحدة عندها عشرين سنة ينفع والواحدة دي مرتبطة والله بقى لو عاشت حب أسأل هالك عن إذنة طب وصلاح يا حبيبي يا صلاح. رايحة فين اعتماد ما تخليك مرايحة شوية ما يا حسين حقوم حضر الاكل خلاص مانا اتصرفت اعتماد وكلت جبنا عاف وصلاح اللي على رحمة بطمم الصوب صلاح لسه مجاش لحد دلوقتي وزمانه اتصرف هو الوادي اللي سعبه معاه في كل حبتة ده انا قلبي وكلنا عليه اوي يا حسين يا دي اوي مرة يخرج اعتماد ما تسبيه براحته خلي الوادي يفك عن نفسه اقولك تعالي نقوم احنا الاثنين نحضر الاكل سوا او نتسلف اي حاجة. شوف. عايز تتسلى يعني معنى كده انك قلقان بس مش عايز تبين لي انك قلقان استغفر الله العلي العظيم وكل ذم العظيم انا مش قلقان يا اعتماد احلفلك على المصحف ان انا مش قلقان يا اعتماد بقولك يا اعتماد لا. انا داخل حمام اقرا الجرايد وام صراح يجي خبطي على امر غير ما تخشي <تصفيق> ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ اوكي صوتك يا حازم الولد نايم ولد مين اللي نايم وكمان له عيني نايم بعد عملته السودة دي. مش ابنك اللي نايم ده الولد اللي عمر دسه بالعربيه. نايم فين؟ في قودة مكتبك كمان كمان في قودة مكتبي. طيب يا فاطمة ايه يا باشمهندس؟ لا حضريلي شنطه زدومي انا مش لازم اقعد دقيقه واحده في البيت ده هو ده وقته برضو يا يحاسب مش يشوف الاول هنعمل ايه في المصيبه دي المصيبه دي انتي سبب فيها يا هانم عشان البيت ده فوضى شايفه يا ياسمين شايفه ابوكي بيقول ايه اهدى بس يا بابا والحمد لله الموضوع عدى على خير ايوه يا اونكل الولد اللي اتخبط بالعربيه لسه عايش وكل الحكاية يعني جبس في رجليه وايديه يوم بالكتير. خمسة واربعين يوم؟ حيفضل قاعد في مكتبي خمسة واربعين يوم؟ ممكن أعرف أنتم قمتون هنا ليه؟ ما يا فندم كله لازم نعمل كده عشان دي حادثة وفيها البليس وسين وجيم والأستاذ عمر انت يعني انت تخرس خالص وتم أفكرني قبل مرفضك عملها كعاهة مستديمة تفتكن بيها العمر كله حاضر يا باش مهندس بس العاهة المستديمة هيبقى فيها برضو سين وجيم مرس زفت ألو هاي عمير فيه شنطة في المطار والحمد لله في واحد لقاها وانا شنطه ايه بس وزفت ايدي دلوقتي ياسمين خدي شوفيها عايزه ايه وتفضلي انت يا مدام شاي اشرحيني ايه اللي حصل بالظبط ما انا عايزه افهمك هو ده ده بيقول شنطه ايوه ما انا سامعه ما اعرفش ايوه يا عبير ايوه يا باشمهندسه الشنطه موجوده معايا هنا وانا اديتها الراجل اللي جابها اللي في نصي طب خلاص خليها معاكي وانا هبجي اخدها بنفسي سلام الحمد لله موضوع الشنطه اتحل <تصفيق> يا شيخ الحمد لله أي حاجة تتحل في اليوم المهابب ده؟ هو ده اللي حصل كله يعني افهم من كده ان الدكتور عاصم حيفضل ينطلنا كل يوم بحاجة القتيل اللي جوه ده؟ هو ده برضو اللي همك بدل ما تشكره على انه انقذ ابنك من المصيبة اللي احنا فيها ابني يا هانم عيل صغير مش فاهم حاجة يعني اللي هيتحاسب أنا وانتي آه آه آه يا أنا بس القتيل صحي اعمل لي ايه أنا دلوقتي رحت خمس مستشفيات ومفيش فايده انت فين يا صلاح والموبايل بتاعه لسه مقفول اعمل لي بس انا خايف اتصل بطب اعتماد دي ممكن تعمل لي غاغه ولا حضره الناظر ممكن يسحلني بس مفيش غير حل واحد انا هرجع الموقع تاني واكيد هناك عندهم خبر اه اكيد بقى على راي صلاح نادرا لما بشغل دماغي <تصفيق> وحشتي غتتك يا جدع <تصفيق> وحشتني يا صلاح صلاح يا صلاح اه, آه. ايه ده السرير الضيق ده الف حمد لله على السلامه يا استاذ انت ما قلتليش يعني انت اسمك ايه والله انا كان اسمي صلاح بس انا مش متأكد انا اسمي دلوقتي يعني ممكن يبص على البطاعة والله حال يا سلام يا سلام انت زي الفل انت زي ما انت يا حبيبي مفيش اي حاجة فيك تغيرت هو هو انت تعرفيني من زمان بصراحة لا انا اول مرة شوفك النهاردة انا ممكن اعرف انا فين انا بعمل ايه هنا يا جماعه انت في اوضه مكتبي والاوضه دي ممنوع اي مخلوق يحط رجله فيها لكن بقى انا عملت لك استثناء شفت بقى انت غالي عندي قد ايه مش عارف انا انا حس اني شفتك قبل كده يا راجل انت انا عينيها مزغلله ايه ده ايه ده إيه ده, إيه ده هو انت عميت ولا إيه؟, ايه لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يا لهوي عيني لا لا لا ما تخافش ما تخافش انت زي الفل بس النور ضعيف شويه ولعي الابجوره اللي جنبك دي يا فريده حاضر طافيه الابجوره ليه ليه تفي شوف انا يا المهندس حازم الحريري ايه بجد واضح انك تعرفني كويس لا خالص اعرفك منين انا اخر واحد اعرفه ملالة الحريري هو الاساس عمر الحريري مش مشكلة يا سيدي اهي فرصة برضو نتعرف على بعض انتو خطفتوني علشان تتعرفوا علي اه وحنختفك ليه بس انت ضيف عندنا لحد ما تقوم بالسلامة تقوم بالسلامة ليه هو انا جراني ايه ايه ايه ده فين رجلي؟ إيه؟ انا عايز رجلي. ايه ده؟ رجلي بيعطط كده ليه؟ إيه ده يا استاذ صلاح رجلك موجوده بس فيها كسر بسيط. يا نهرك اسود والبنطلون مين قطع البنطلون ده؟ ده بنطلون غالي ده ماركه انتوا عارفين ثمنه كام؟ ده انا هوديكوا في داهيه. بس بس بس ما تزعلش نفسك انا هجيب لك بنطلون احسن منه 100 بنطلون ومن باريس كمان ما هنسيت أقولك. انا نسيت اقول انا شاهيناز صاحبه مصنع شاهي ديزاين للملابس. ايه ده يا نورس انا ودني فين؟ ودنك اللو... يا صلاح يا استاذ صلاح ودانك فوق سداغك اهم كل حاجه فيك سليمه يا اخي تطلع فين سداغي دي؟ لا انتوا بتضحكوا عليا ايوه انتوا خاطفينها انا مش هقعد اهدى يا استاذ لو سمحت يا ياسمين ايوه يا بابا اديله كوبايه المايه اللي عندك دي يا حبيبتي حاضر ثانيه يا ياسمين اتفضل اشرب لا انا عايز ياسمين اسمعني بقى يا استاذ صلاح دول كام؟ ايه الاسئله العبيطه دي؟ اتنين طبعا طب ممكن تشمي ايدي؟ هات إيدك شم أهو دي ريحة إيه ريحه إيد خلاص يبقى أنت بتسمع كويس وبتشوف كويس وبتشم كويس أنت زي الفول يا أستاذ سلاحي أمي أمي ياسمين ايوه يا استاذ صلاح انا حران افتحوا له التكييف بقوا بقو بقولك اقولك يا ابو صلاح احنا شباب زي بعض يا كابتن وانت اكيد هتفهمني دلوقتي <تصفيق> بينا شباب زي بعض سامعني يا صلاح قول قول يا حازم وخلص الحادثه اللي حصلت دي زي ما تقول قضاء وقدر ممكن تحصل في اي وقت وفي اي حته عمر ابني كان بيلعب بالعربيه وانت ما كنتش واخد بالك وحصل اللي حصل والله الولد من ساعه ما رجع وهو حابس نفسه في الاوضه ودمعته ما نشفتش من على خده دواد مش متربي وعايز ضرب الجزمة جزمة؟ استني دلوقتي يا شرحي استني قصة صلاح احنا اهم حاجة دلوقتي عايزين يبلغ اهلك بس انت لازم تفهمهم ان الحكاية كانت وقطر وقدر اجزب يعني انا عايز اهلي انا فعل أنا عايز اهلي اهلي فين انا عايز اهلي وخصوصا ماما انا ماما يا حبيبي انت مين يا وليه انت نعم يا بيه بقول لك ايه حاج مش في حدثة كده حصلت عندكو هيدا من كم ساعة ايو بيه طب بتعرفش ده لو الجثة فين جثتيك فلا الشر الحمد لله الرجل بجزين وزي الفل الحمد الحمد لله رب طب هو فين دلوقتي هم خدوه على المستشفى بتاع الدكتور عاصم وبعد ما جبسوا رجليه نقلوه على فيله البشمهندس جبسوا رجليه مين البشمهندس ده وساكن فين البشمهندس حازم الحريري صاحب العمارات دي كلها طب وحياتك اديني بقى عنوان الفيلا انا كل اللي اعرفه ان الفيلا في المعادي لكن العنوان ايه بالظبط ما خبرش ايه انت هتفسحوني ولا ايه واحد يلففني مدينه نصر كلها على المستشفى وانت عايز تلففني المعادي على الفيلا حرام عليك يا اخي بقى تهت الجناه انت تاخد بعدك على شركه البشمهندس وهناك هم هيدلوك على العلوان بس لك ايه اوعى تقول انك ما تعرفش علوان الشركة لا يا خوية دي عرفها كويس اصل صلاح من كم سنة راح يقدم في الشركة ومرضوش ياخدوه صلاح مين صاحب الجوسة اتفضل يا أبو صلاح التليفونة هو عشان تكلم ماما الله ايه ده ايه ده ايه ده انا تسرقت ولا ايه في الموبايل بتاعي في الموبايل بتاعي يا حرامي يا نار ده انا حوديكم فتاها يا. يا أستاذ صلاح انا مش عايزك تحزق كده ده مش كويس ابدا على رجلك <تصفيق> وانا ما حزق من رجلي طب خلاص معلش واحدة واحدة يا إيمان يا إيمان ايو يا إيمان ده قوليلي أوليلي يا بنتي فين الحاجات بتاعت الأستاذ صلاح اتفضل يا أستاذ صلاح 170 جنيه وفرده جزم ايه القرف بتاعك ده ابعديها عني والموبايل بتاع حضرتك ايوه كده هاتي الموبايل هاتي موبايل حبيبي وحش تعال يا حبيبي ايه ده يعني يخبطوني وكمان يقفلوك لا لا ده الشحن خلص ايه ده ايه ده ايه ده الموبايل بتاعك فيه كاميرا لا انا مش هازكر لا لا لا الكاميرا لا لا لا. فيه ايه بس يا حبيبي قلنا لك ما تحزقش عشان رجلك وانا بحزق من رجلي يا ست انت تزعقش نفسك يا حبيبي أنا هجيب لك موبايل بكامرتين مش بكاميرا واحدة يا استاذ صلاح يا استاذ صلاح اتفضل بقى اتصل بماما ما انت مش فاهم حضرتك انا لو كلمت ماما هيجيلها صدمه لا شعوريه انسانيه وهتقعد تقول يا صلاح يا حبيبي يا صلاح يا حبيبي وهتعمل لكم ازعاج وهتوديكم خلاص خلاص يا سيدي انا عندي فكرة تانية ممكن تكتب لي الالوان حاضر, حاضر حاضر اتفضل ورق وقلم تسلم ايديكي تسلم ايديكي والله أنت الحنينه اللي فيهم ايه ده ايه ده ده يدي بتسيح كده ليه هو انا جري شلال ولا ايه امسكي امسكي امسكي ايدي يا سميه لو سمحتي سيكي ايدك كويسه هو يا استاذ صلاح كده خفت خفت لما مسكتيها تكتبي بقى معايا كده العنوان ميدان شلت ليه كده ممكن نروح مصر كده ميدان نكتب حرف حرف ميدان الجميم يهدال الله الثانية واحدة ميدان ميدان كبير ميدان الجيزه حمار عجوم همارة نتا اهو تفضلين ياسمين ايوة يا بابا هتروح انتي وفريدة دلوقتي شاءت صلاح وتفهمي مامته الموضوع بالراحة كده وهاتيها معاكي وتعالي يا بابا ياسمين اوكي ما بلاش ياسمين تروح اصل أنت ما تعرفش ماما كويس لا ما تخافش على ياسمين هتعرف تتصرف كويس قوي وما يغرقش المنظر ياسمين دي ب راجل <تصفيق> ياسمين افندم لما توصلي هناك المنطقة عندنا حتلاقي فيه بقال على نص الشارع اسمه عطط اسمه ايه عطط هو, هو اسمه كده آه عطط هتنادي عليه وهتساليه فين بيت صلاح حيقولك الشارع فيه 3 صلاح صلاح بقدونس وصلاح حلانقش وصلاح الخير 3 اه بقدونس وايه بقدونس وحرانقش وصلاح الخير وانت بقى مين فيهم بقى ان شاء الله انا صلاح الخير اه صلاح الخير يلا يا فريدة يلا <تصفيق> يلا باي يا صلاح الخير باي باي <تصفيق> <تصفيق> قولي بقى يا حبيبي تحب تاكل ايه لا مفيش داعي ما هي اكيد ماما حتجيب اكله هي جاية ما هو انا ماما يا حبيبي يا وليه انت بقى <تصفيق> لو سمحت افندي مش دي برضه الفيلا بتاعت المهندس حازم الحريري ايوه انا سيد وانا مالي قصدي انا سيد صاحب صلاح الانتيم صلاح مين يا استاذ مفيش حد هنا بالاسم ده بقول لك ايه انا تعبت من قطر اللف وموتور التاكسي شكله كده هيفوت مش دي فيلا المهندس حازم الحريري ما بقولنا اه خلاص انا سيد صاحب صلاح اهلا ازيك يا سايس قلت لك ايه انت ليه تعبت صلاح مين بقى اه نسبه الغباوه عاليه النهارده قوي صلاح صاحب الجسه جسه يا استاذ البيت ده محترم ما بتدخلهوش جسس اسم الكريم ايه؟ سليمان سليمان الزفت <تصفيق> عاش من شافك يا راجل فيه ايه يا جدع انت ما تتكلم عادي انت زعيلت ولا ايه عم سليمان ده انا بهزر معاك وتهزر معاك بمناسبة ايه؟ اعرفك تعرفني على فكرة الوش الخشب ده ما يمشيش معايا لكن عايز تمشيها رسمي وجنان ماشي انا عايز ادخل الفيلا عشان اطمن على صاحبي الانتيم ولو منعتني انا هروح ابلغ البوليس. Voor de ga